وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تعظون قَوْمًا إلَّا هُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا معذرة إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يتقون فَلَمَّا سُمع ذكرو به ان جئنا الذين ينهون وَمَا عَسَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العذاب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 بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورس الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه